يا رسول الله يا اهل الوفا يا عديم الخلق يا بحر الصفاء انت بعد الله نعم المرتجى واللجى يا مجتبى يا مصطفى. أنت بعد الله نعم المرتجى ولجى يا مجتبى يا مصطفى يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدريك من هفا عبدك الجاني الذي زلته اوقعته في صدودين وجفاه ورمته في بحار من اساء موجوها من كل وجه قد طفاك هاربان من ذلبه ومن الدهر الذي قد أجحفاه وزمان عكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفار ومن الكرب الذي أودى به ومن الغم الذي قد ألحفا وفتون وشجون ما لها كاشف إلا اعتناكم وكفا فأغذني بيد العاجلين وافتقدني يا شريف الشرفاء وانتقذني وتداركني وكن لي معينا يا امام الحنفاء في معاش ومعالي الزفاف واسال الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا أنت باب الله نال المرتجاة والأمان من عليه وقف أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفاة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 يا رسول الله ان الجدب والقحط والباساء في الارض طفىء يا رسول الله قد اودى الغلاء بالمساكين العفه الضعفاء تحنتهم سنوات حجفون صار فيها الكل منهم لشفاء وذو الأموال منهم والغنى بخلوا بخلا قبيحا متلفا لم يدعهم بخلهم أن ينفقوا في سبيل الله معت الخلفاء فبقي أهل الضرورات بها مثل حوت بحره قد نشفا والذي أوجب هذا كله أن كل منهم قد أسرفا فاسأل العفو لهم يا سيدي ربك الرحمن اكرم من عفا أسأل العقوى لهم يا سيدي ربك الرحمن أكرم من عفا وادعوه أن ينزل الغيث لهم عاما ينسوا به ما سلفا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 فاستشفع يا رسول الله في كشف هذا الكرب حتى يكشفه فلك القدر المعظم شأنه ولك الجاه الفسيح الكنف ربي لا طبنا بجاه المصطفى واسكن الغيث فإنها ضعفا ربي لا طبنا بجاه المصطفى واسكن الغيث فإنها دو عنف من وارفع القحط من الارض مع الظلم والجور الذي قد